بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المصدر إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ بَارَكَةٍ إِنَّا كُنْ فيها يسرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب أمم بل هم في شك يلعبون ترتضر يوم تأتي سماء بدخال مبين أو رَبَّنَكْ شِفْ عَنَّ الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جاء ثم تولوا عنه وقالوا معلهم مجنون <تصفيق> <تصفيق> إنا كاشف <العذار> عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى, نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون